رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضع فليستمت ومن استدمار فليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان الى يوم الدين ما بعد فكنا حدثنا في الدرس الثالث وفي الدرس الماضي عن كيفية وهوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بشيء من الاختصار ما يتكون به السنة في الوضوء مما ذكرنا ذكرنا التسمية عند الوضوء ذكرنا أنها شرط في صحه الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه فالصبت لمن لا وضوء لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد سأل بعض إخواننا فيما إذا كان يعني المغتسل الذي يتوضأ فيه في حجرة واحدة مع بيت الخلاء وهذا يكثر كثيرا يعني بعض الناس عنده يعني المغتسل الذي يتوبى وبيت الخلاء في حجرة واحدة وهذا يكثر ايضا في فنادك يعني خاصة يعني من يسافرون سواء إلى البقاع المقدسة في مكة والمدينة او من يسافرون الى بلاد اخرى فانهم لا يجدون الا ان المغتسل داخل المعروف بيت الخلاء فماذا يفعل نقول اذا دخل وهو يريد ان يتوضا مباشره الغير غير ان يستنجح يعني يذكر البسمله قبل ان يذكر وهذا يعني لتعظيم ذكر الله عز وجل ولا يذكر الله عز وجل الا في مكان لائق واضح إخوان لانه لا يوجد نص أو دليل شرعي يمنع منعا صريحا من ذكر الله عز وجل داخل بيوت الخلاء افهموا هذا يا اخواني ما تستغربش لكثير من مع اخوانا ربما يستغربها لانها جديدة علي انا أقول لا يوجد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في منع المسلم من ان يذكر الله عز وجل داخل بيت الخلاء أو أن يدخل معه شيء فيه ذكر الله عز وجل داخل بيت الخلاء. لكن معلوم أن ذكر الله عز وجل معظم وما فيه ذكر الله عز وجل كذلك فينبغي أن يشرق ولعله يدخل في عموم قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا شك أن هذه كلها شعائر وما دام أن هذا من تقوى القلوب فينبغي أن يتحاشاه المسلم يعني المسلم لا ينبغي أن يدخل الله عز أو أن يحمل شيئا فيه ذكر الله عز وجل بيت الخلاء. لكن إن كان المغتسل بي فمطه وكانت بيت الخلاء في مكان واحد وفي حجرة واحدة وأراد أن يتوضا مباشره من غير أن يستنجي ذكر التسمية قبل أن يدخل ثم يشرع في الوضوء مباشره أما إن كان قصده الاستنجاء ثم بعده الوضوء جاءت له أن يذكر البسمله داخل بيت الخلاء. والله تعالى أعلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثين في بيان مشروعية الانكثار أو الاستنفار وقلنا بأنه في مذهب مالك سنة وهو على الصحيح واجب على واجب الاستنفار والمضمغة يا إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به امرا فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول قال إذا توقع أحدكم فليجعل في أنفه ما أن ثم لينثر في رواية ثم لينتثر وفي رواية ثم ليستنثر واللام هنا لام الأمر ولا الأمرية يتلعن على الوجوب وايضا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام أنه أمر بالمضمضه وايضا قال اهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لم يترك ولا الاستنشاق في وضوئه ابدا وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر المضمضة والاستنشاق قالوا وهذا يدل على بيان الأمر العام وهو قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين قالوا والفم والأنف من ظن الوجه والفم والأنف من ظن الوجه فهو بيان للواجب وما كان بيانا للواجب فهو واجب زيادة على ما ذكرنا من الأذنة طبعا قد يقول قائل وأنا ارجو أن تتابعوا جيدا قد يقول قائل كيف تقول بأن المضمرة أو بأن الأنفى والفم من ظل الوجه والوجه تعريفه هو ما, هو ما واجه به الناس يعني الشيء المواجه به والفم داخله ليس من الوجه، لهذا لا يحسن من الشخص أن يستقبل الناس هكذا، حتى يقال بأن ثما هو من الوجه، وإنما يحسن بالإنسان إذا استقبل الناس أن يستقبلهم وثما هو مغلق. قلت شيء إخواني. رغيله بان الفم والانف ما هوش من الوجه باجري ان الوجه هو ما يواجه ربه ما هوش يعني ليس ما يواجه لان احنا لما نتكلم عن الانف نتكلم على داخل من خارج لانه المسلم مطالب بان يؤخذ الماء النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغه في السقي لم يقصد الاستنقاء بل امر بالمبالغه فيه وهو ان يدخل الماء الى جوفه من جهه الامام كله يدل على وجوب السقي والاستنقاء ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توقى ومن في ايضا ان ينبغي ان يكون تكلمت هذا الكلام كله حتى أبين مساله مهمه يا إخوتي ونرد أن تتجدون هذه المسألة وهو أن أهل العلم إذا خاضوا في العلم وفي الأسباب المتعلقة بالاحكام التي تضمنتها الأحاديث فإن المسلم إذا أراد أن يرجع إلى المحكم وأنا ذكرت لكم قبل هذا أن على المسلم أن يتمسك بالمحكمات وان لا يتتبع المشتبهه وأنا, وانا اذ اقول هذا لا اعني قول اهل العلم او تنظير اهل العلم بانه من المشتبه وانما اقول لنا نحن والمتعبدون الذين كلفنا بهذه العباده وهي الوضوء ان نتمسك بالمحكم وما هو المحكم المحكم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تممض واستنشق وداوم على ذلك والصحابه كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه عليه الصلاه والسلام تمضمض واستنشق زياده على امره عليه الصلاه والسلام بذلك فليس للمسلم بعد هذا ان يقول هذه سنه او هذه واجب وانما عليه ان يتمثل وان يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل طيب لو نسي احدنا المغمضه والاستنشاق على هذا الفرع وهو ان الاستنشاق والمغمضه واجب ماذا يفعل نقول له ان كان عن قرب تمغمضه واستنشاق إن كان عن قرب ما زال ما نشكوش اعطاءه يتمغمض ويستنشق ويصحو سياتينا ان شاء الله تعالى مساله الترتيب الترتيب في أعضاء الوضوء سياتينا قريبا اليوم ان شاء الله تعالى طيب إن بعد الزمن نسل المضغظ والاستنشاق ثم لم يتذكرهما إلا بعد أن جفت أعضاؤه ماذا علي عليه أن يعيد الوضوء وان كان الله ينبغي أن يعيد الصلاة بناء على أن على أن والاستنشاق من واجبات الوضوء لا يصح الوضوء إلا بهما أما يعني هذا والله ثمره الخلاف في هذا الباب اما من قال بانهما سنه فانه ان نسيهما ليس عليه ان يعيدهما وذا يعيد الصلاه ان اخر المغمضه او نسي المغمضه والاستشاره سياتينا قول مالك رحمه الله في هذا الباب نعم طبعا. قال سمعت مالك ان يقول في الرجل يتنظم ويستنزع من غرفه واحده انه لا تسعدان هذا الأثر عن مالك أو الحكم عن مالك رحمه الله تعالى فيه بيان جواز المضمضه والاستنثار من غرفه واحده وقوله رحمه الله تعالى لا بأس به يدل على انه لا يرى انه الاثر انتبه يا قول مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل يتمضمض ويستنثر من غرفه واحده إنه لا بأس بذلك قوله إنه لا بأس بذلك يدل على أن الإمام مالك يرى أن الأخضر الفصل بين المغنب ولا والاستنشاء طبعا. لكن من تغنب واستنشاء من غرفة واحدة فإنه لا بأس به عند إمام مالك وهذه الصورة أعني صورة التمغن والاستنشاء من غرفة واحدة لها ثلاث صور. الصوره الاولى ان يتممض ويستنشق من غرفه واحده كل مرات المغمضه وكل مرات الاستنشاق يعني عندنا ست حاله عندنا ست مرات صح ست مرات المغمضه وست مرات الاستنشاق فمن غرفه واحده يتممض ست مرات منها ويستنشق ثلاث مرات منها يعني من واحدة يفعل ثلاثة للمرممات وثلاثه للإستنشاء نفعله عملين حتى يعني تفهمون أو حتى تفهمون هذه الصورة الأولى وهذه صورة بعيدة إذا كان يعني يعني احيانا بعض الناس عنده كبث صغيرة لا تحمل كثيرا من الماء خاصة أن الكبث يعني لا يثبت فيها الماء يعني الكثير لا يثبت فيه وبالتالي يصعب أن يأيب على هذه المرات الست بغرفة واحدة الحالة الثانية وهي الأفضل أن يتمغمض ويستنشف من غرفة واحدة مرة واحدة, واحدة. ثم يعيد هذا ثلاث مرات فتكون الغرف ثلاث ورث إن ثلاثه وان اكتفى بواحده فهي غرفه واحدة الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة من جعيل في فتوى مالك رحمه الله تعالى هو أن يفعل المرات الست في غرفتين غرفة يجعلها للمضمدة فقط وغرفة أخرى يجعلها الاستنشاق وهذا الذي نص عليه خليل في مختصره هذا الذي نص عليه خليل في مختصره وأن فتوى مالك إنما يقصد بها هذا وهو أن يأخذ غرفة واحده ف يعني يتمغمض منها ثم غرفه من اخرى يستنشق منها وقال هو المشهور وا. لكن ذكرنا نحن بانه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الواحد انه فصل بين المغمضه والاستنشاق يعني لم يثبت ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمغمض المغمضه وحدها ثم استنشق الاستنشاق وحده وانما كان يجعل ذلك موصولا يصل المغنم الذي الاستنشاق والله تعالى أعلم. وحدثني من مالك أن مبلمر أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الشتى صلى الله عليه وسلم يوم ما تساءل من غني ونطص فجعل وضوء فقال له عائشة يا عبد الرحمن أسر الوضوء. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعراب من النار هذا الحديث ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى بلاها والبلاغات كنا مقطوعه او منقطعه منقطع. لكن هذا الحديث صحيح كما ذكر الحافظ بن عبد البر من وجوه كثيره أبي غريرا عن حديث عبد الله بن بن العاص. وهذا الطريق بالذات قد وصله مسلم رحمه الله تعالى بطرق من طريق سالم مولى شداد من طريق سالم مولى شداد قال يعني سالم دخلت على عائشة يوم ما سعد هنا أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوقع عندها ثم قال له ما ذكره الإمام وفي هذا الحديث ذكر سعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص أبو وقاص هو مالك بن وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافه فيه، خلافة في الشريعة الأخوان والرئاسة تكون بالاستخلاف ثم بعد الاستخلاف تقع المبايعه أو تكون بأن خارج الحل والعرب والرقلاء والعلماء وقادة الجيوش وقادة القبائل ممن لهم رجاحة العقل يختارون رئيسا للمسلمين هذه الطريقه المثلى في تنصيب الخليفه المسلم وقد ذكر اهل العلم ان ابا بكر رضي الله عنه تولى الخلافه بتزكيه الصحابه رضي الله عنه وان كانت هناك اشارات في أنه عليه الصلاه والسلام يرفع الله للناس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الى ابا بكر واستخلفه على ورئاسه الدين اولى من في الدنيا فما دام انه استامنه على رئاسه الدين وهو امامه المسلمين يستامنه على رئاسه الدنيا ثم إن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر، وأمر الناس أن يبايعوا عمر بعده، فاجمع الصحابة أو اجتمع الصحابة كلهم على خلافة عمر رضي الله عنه، فلم يختلف فيه، ولم يختلف فيه خلاف ما يقول الرافضون. ثم إن عمر رضي الله عنه لما ابو لؤلؤة ابو المناسبه اخواني ابو لؤلؤة المجوسي عنده مزار الان عنده يعني قبة يقول مزار وفي الحقيقة المزار اكثر من قبده المزار بناء عظيم عنده مزار الى الان يزار فيه يزار في ايران عنده مزار الى الان يزار في ايران هذا ابو لؤلؤة المجوسي يسمى الشجاع عندوا لانه قتل من كثر دوله الفرس وهو عمر بن الخطاب ان عمر رضي الله عنه لما طعن قال ان استخلف فقد استخلف من هو افضل مني وهو ابو بكر وان لم استخلف فانه لم يستخلف من هو افضل مني ومن ابي بكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بالصلاح صلى الله عليه وسلم عنهم وهو عنهم رضي ومن بينهم سعد بن أبي وقاص وهو أول مرة ما في الإسلام كان راميا مأذراً بل كان يلقب بفارس الإسلام رضي الله عنه وهو آخر العشرة استشهادا أو آخر العشرة موتا من الصحابة رضي الله عنه توفي سنة خمسين وخمسين بالعقيب توفي سنة خمسين وخمسين بالعقيب قولوا عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أسبق قوله أسبق مأخوذ من الإسلام والإسلام هو إبلاغ الماء لجميع الاعضاء إبلاغ الماء لجميع الأعضاء وإفاء كل كل رضي فمن غسل يده الى الرق قال انه إلى هذا اكثر كثير لبعض الناس لما يغسل يديه الى المرفقين هذا الشيء اختريعه انسان خاصه في وقول عائشة رضي الله عنها في اخر الحديث ويل الاعضاء من النار هذا وان كان خاصا بالنبل اعضاء فانه يعم جميع الاعضاء التي لم يستوفى غسلها فلما تمش الغسل بتاع الاعضاء يناله مثل هذا الوعيد ثمنا لما يصل إلى المقام جها الكنيسة يخليها نشأ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المقام يعني إذا أصل يأخذ الماء ويفعل هكذا ويديره عليه إما بالماء كان المسلم غير ذا شعر الكثير وأما كان ذا شعر الكثير فإن عليه أن يدري حتى يصل الماء إلى الجبل هذا ويدير هكذا يدير الماء الدار حتى يستوعب الحضره كله صحيح اذا الاثبات وتعميم يعني اعضاء الوضوء وقولها رضي الله عنها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وويل هذه الكلمه تدل على الهلاك وعلى الخيبة والخزي والخزي كما ذكر ابن الاثير في النهاية. وقوله ويل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل هذا التنوين للتعظيم معناه أي هلاك عظيم وعذاب أليم. ويل هذا التنوين هذا للتعظيم هذا للتعريق. و قيل في تفسير الويل انه واجد في جهنم وهذا قد رواه ابو حبان في صحيحه وكفته لذلك انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كون ويل واجد في جهنم فهي كلمة عذاب وهلاء وقوله للاعقاب الاعقاب جمع العقب ويقال عقب بكسر القط او باحسان القاف وهو مؤخر القدم يعني الرجل في الأخير ها هي الرجل هم سبعتين ها الرجل هذا هذا هو العقب في الأخير أنا استحياء منكم ما قدشنا في عيد رجلي باش نور لكم العقب أين هم ما يتساهل الناس في أعقاب والحديث له طبعا له قصة وهو أن الصحابة رضي الله عنهم تعاجتهم صلاة العصر يعني خرج وقتها الاختيال يعني فاخذوا يتوفقون ويسرعون فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اعقابهم تلوح من بعيد يعني لا لم يمسها الماء فقال اسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل من النار هل المقصود أن النار تأكل العقيم فقط أم المقصود صاحب العقيم هذا السؤال مهم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار في اثبات تحريم الاثبات وأن لا يترك المسلم ثوبه يزيد أو يتراخى تحت الكعبين فما تحت الكعبين من الإزار في النار هل المقصود احراق الإزار الزائد ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار هل المقصود الضلالة اللي التي تدخل النار ام المقصود صاحب الضلالة التي ارتكب الضلالة الظاهر الله اعلم أن المقصود هو صاحب الضلالة وصاحب الإزام أما في العقل فالمقصود العقل وهذا حتى من على الحديث النبوي. علاش الأول قلنا هو صاحب الضلاله وصاحب الإيزام لأن الضلاله إن عذبت بالنا فلا يتأثر صاحبها وكذلك صاحب الإيزام إن أترق إيزامه الزائل فإنه لا يتأثر. فلا يكون الوعين متحققا حقه أما صاحب العائل وصاحب اليد والذي يترك لمعة في وجهه إن ترك هذه اللمعة غير أن يمسها الماء فإن احرقها الله عز وجل بالنار فإن الذات كلها تتأذى. ولهذا كان سقوط الوعي على هذه الأعضاء التي تحرك. ويشهد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه حرم أن الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وهذا يدل على أن ال ال انما ينال الاعقاب واذا عاقب الله عز وجل الاعقاب فإن النار تاكل العبد كلها وهذا الحديث يا اخوان فيه من الفوائد ان على المسلم ان يستوعب جميع قدميه بالغصن على المسلم أن يستوعب جميع قدميه بالغسل وأن لا يترك شيئا منها فإن ترك موضع غفر انتبه إن ترك موضع بفرن. لم يغسله حتى جفت بالأعبار وجب عليه أن يعيد المضوء والصلاه واضح فالواجب اذا الغسل وتعليم جميع القدمين وأن الواجب في القدمين هو الغسل ولا يبسئ المسح إلا إذا كان الرجل قد لبس جوربين أو خفين وكان قد لبسه مقابرتين في هذه الحالة يجوز له أهل يمسح وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا البحث أيضا في هذا الحديث التشديد في أعمال الوضوء وأن عن المسلم العناية بغسل أعضائه عناية مالبة في هذا الحديث التشديد على العناية بغسل أعضائه لا że w صغيرا momencie, أنا miał w ولعلكم كلكم to była بعض الناس ربما دخل była وضوء była بشكل سريع بحيث لا polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była polityczna, była لمنا إذا جئنا به على وجهه لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوضوء وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء القبل وكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم ستة الوضوء لمن خلفهم بالتعليم الفعلي وهكذا ينبغي أن نعلم أبناءنا ومن يلون بالتعليم الفعلي ولعيننا إذا كان الرجل أو المرأة تجهل صفة الوضوء أن تقول لزوجها أو أن يقول الرجل لصاحبه أرني كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وكذا نفعل إن شاء الله تعالى في أبواب الصلاة علينا من كان جاهلا بفقه الصلاة وسنة الصلاة فإن ينبغي أن يأتي لمن كان يعني متبعا يصلي على السنة فيقول له علمني من التكبير إلى التسليم كيف أصلي بهذا إن شاء الله تعالى نرجو من الله جل وعلا أن يتقبل من هذه العبادات وايضا تكون لهذه الصلاة وقعها على حياة المسلم لأن الله جل وعلا قال وهو أصدق القائدين واقيم الصلاة, الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا ادينا هذه الصلاة على وجهها وأدينا قبلها ورؤها على وجهه وراقبنا الأوقات ويعني حضر قلبنا في هذه الصلاة فإننا والله نفوز بهذه القرامة وهو أن صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر قل أن أعجب لقول كثير من السازة عندما يهونون من مسائل الشخ في أبواب العبادة نقول إذا صلحت عبادتنا تصبح الله تعالى. لأن الإنسان إذا كان وحده يتوضى وينصده هو يراقب الله جل وعلا وحده فلا شك أنه سيراقب الله جل وعلا في أعماله الأخرى الذي هي متعلقة في وإذا كان وصلاته مضيح فإنه والله سيضيع باقي أموره في الدنيا لهذا قال عمر رضي الله عنه هذه كلمة ينبغي بغي أن نفهمها ونحفظها إن أهم أمركم عند الصلاة فمن, حفظ فمن حفظها فمن حفظها, حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أرضه وحفظنا Gracias. التيبي مولاهم ذكره ابن حبان في الثقات التابعين وهذا رجل قليل الحديث جدا هذا رجل قليل الحديث جدا قال عن عثمان بن عبد الرحمن وهو عثمان بن عبد الرحمن ابن أيضا وهو من أن وهو من هو أبو عبد الرحمن ابن عثمان ابن من عبيد الله أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاله وهذا هذا اللغض في, في هذا الأطر مشكل حيث انه عبر في السماء يعني سمع فعلا شوهوش قال, قال سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وهذا يحتمل معنى إيه؟ اما ان هناك شيئا ساقطا أضمره او اسقطه للعلم به ومعناه انه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضا يعني الرجل وبعضهم قال يبنى على المجهول يتوضا لكن الصحيح انه يبنى للمعلوم قال انه سمع عن الخطاب يقول يتوضا يعني الرجل بالماء نضوءا لما تحت هذا وجه والوجه الثاني سمع وقع الماء عندما كان عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ما معنى يتوضأ بالماء لما تحت إزاره هذا فيه تردد في العباره كنا بهذه العبارة عن الاستنكار يعني أن عمر بن الخطاب قال يتوضأ الرجل بالماء وضوءا لما تحت إزاره يعني لسوائته يغسل سوءته بالماء عند رأى الاستنجال وراء إخوان من فوائد هذا الحديث أنه يعني ينبغي استعمال الالفاظ يعني استعمال الكنايات في الأنفار حتى يعني يتحاشى المسلم ذكرى العبارات الصريحة هذا موجود وفي يوم من الأيام كان أحد المدرسين يدرس في المسجد وهذا قريب جدا واخذ يشرح أبواب الفخ بالعبارات الصريحة في الأبواب يعني ما هيش السهل الأبواب اللي فيها يعني تفصيل وعلم فالقاب خاصة ب... يعني الصوت كان يخرج خارج ال يعني السعة المكبر خارجي وداخلي فصار الناس يسمعون أشياء يعني دقيقة تفاصيل يعني لا ينبغي أو لا يحسن التصريح بها يعني أما يعني يسمعها الابن مع ابنه أو الوالد مع ابنه أو غير ذلك فإختار الناس وقيل لي فقلت كانت فيها بيستعامل الكناية كما كان يكعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر بإذا أحدهم الغائر أو كما أن المسلمين بغى يستعمل nie هذه العبارات الصريحة بعض الناس ربما يعني تجدوا يتكلم عن فضالات بالتعبير هذا الصريح قد يقول قائل قد الحديث حديث رسول الله صلى كل شيء حتى نقول هذه ما يخرج شيء تحسّن المسيل، لا نعود عليه أبناءنا، بل ينبغي أن نعود أبنائنا على الألفاظ التي فيها الاحترام، فيها التوقير. هذا من يعني مما ينبغي أن يؤخذ من الأحاديث من آآ يعني آآ حسن من الأخلاق. فهذا الحديث إخواني فيه جواز أو فيه مسؤولية مسؤولية للتجال بالماء وانه افضل ما يستنجي به المسلم وان كان بعض اهل العلم قد قال بان هذا وضوء النساء بل ان بعض اهل العلم منع الاستنجاء بالماء بناء على انه مطعوم وان كل مطعوم ينبغي ان يكرر احنا بنلاقوا الناس في الطريق يشوفوا خبزه فيسلم عليه يقول له يا فجاء بعض اخواننا جزاه الله وغير يعني زينه في عيد قال لك علاش تخيل الخبز ومتنحش السعوديه مثلا تبقى السعوديه طريقه مثلا دايش تبقى السعوديه تربى كوز في صحراء سيبيها كما يقولون شوفي لا ولا ما تطوع لكن الخبز يجيبوه يشدوه بل بعض الناس قد يبالغ يسجدوا عليه وهذا محرم بعض الناس يدير عكاش صح ولا لا وهذا محرم ما يبغي السجود على المخلوق او لاجل المخلوق وهذا يعني خطره طيبه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكرموا الخبز نص صريح يعني خاص خاص بالخبز اكرموا الخبز وعلى هذا جرى عامه الناس على انه اذا وجد خبزا مرميا في الطريق اخذه ووضعه في مكان مرتفع او في مكان بعيد حتى لا تدوسه الاقدام طريق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 كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احيان يستعمل الماء الا انعدم الماء فانه يستجمع ومن استجمر من غير وجود الماء فهذا لا خلاف فيه جزيلا لا خلاف في جوابه اما مع وجود الماء فالصحيح انه يجوز الاستجمار اخواني مع وجود الماء جائز وصاحبه ان صلى بذلك اجزاته صلاته وليس عليه ان يعيده لكن بشرط انه اذا استجمر ينبغي ان يستجمر جيدا بحيث لا يبقي الا اثرا صغيرا لا يزول الا بالماء لأن الانسان كي يستجمر راح يخليك لان يذهب العين يزيل العين لكن الاثر يطلق لهذا تشوف بعض الاحيان انه الانسان اذا كان في الخلاء و حنا يا اخيه مجربين هذا الشيء للناس اللي يروحوا للصحراء حيث لا يوجد الماء يبقوا في اربع أيام فلا يستعملون الماء في هي اذا الاستنجاء فيقولون ما حكم ما نجده بعد ذلك من سقره في اثوابنا نقول هذا هذا هذا معقول لانه من الاخر الباقي بسبب اجتماع ولهذا شوفوا يا اخوانكم لا يتكلمون من بعض صحيح احيانا اللي يسرعون تريعات شويه يعني تكون بعيده عن بعيده عن الحد. لكن في كثير من الاحيان عندما يتكلمون انما يتكلمون بعلم نجد عند المالكيه والشبع والاحناف مثلا يقولون النجاسه إذا كانت بقدر الدرهم فأقل فانها معكونه واما إن ان كانت فوق ان كانت اكثر من الدرهم فانه, فإنه ينبغي ازالتها ولا, ولا يعف عنها كنا نستشكل هذا حتى عرفنا بانهم قاسوا هذا على حلقه الدبر يبدو الانسان عند الاستجمار قلنا يذهب العين ولا يلقى الاخر والدرهم بقدر حلقه الدبر فقالوا نقيس على ما يفعل أثر النجاسة في حقة الدور مقيس وعلى سائر النجاس. وإن كان هذا القياس يعني نحن لا نرى ولا نرتقي. لكن نقول إن أهل العلم عندما يتكلمون في بعض المسائل لما يتكلمون بقياسات مبنية على أصول علمية. بغض النظر على صحتها من عدم صحتها. إذا الاستنجاب بما هو أفضل والاستجمار مع. لوجود وجود الماء جائز بالاتفاق ومع وجوده على الصحيح أنه جائز وهل نجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا سؤال مهم هل نجمع بين الاستجمار وبين الاستجابة لأنه قد ورد في قول الله جل جل وعلى فيه رجال يحبون أي سطح على ما في هذا الأمر ينبغي أن نعول على المحكم ولا ينبغي أن أن نتمسك بغيره والمحكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه فيما نعلم أنه كان يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار ولهذا نقول إن هذا يكون أقرب يكون أقرب إلى مخالفة السنة منه إلى إصابة السنة والله تعالى ورحمة لذلك يترجحلن او يترشحنا ثلاث احكام في هذا الباب ان الاستنجاء بالماء هو المشروع وهو افضل ما يستنجي به المسلم وان الاستجمار جائز مع عدم الماء اتفاق ومع وجوده على الصحيح وان الجمع بين الماء وبين أو بين الاستنجاء بالماء وبين الاستنجاء